عبر انهارا وتلال على ظهري احمل اثقال حطب الفاكهة وخضار التعب اشقى ليل نهار قم الجوع فالكسل عندي ممنوع جسمي من الضرب موجود فانا ابكي دون دموع التعب اشقى علينا نهار